أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير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 ثم رجع البصر كرتينا قال لي البصر خاص أوه هو أحصير ولا قد زيننا السماء الدنيا بمسابيح وجعلناها رجما لشيط وعتدنا له مذاب السحير وللذين كفروا بربهم مذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمي ولا شهين وهي تفور تكاد تميز من الغيب كلما ألقى فيها فوجوا سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا لا قلوب لا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلالهم كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحبا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجروا كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور آمنتم ما في السماء يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمن ثم في السماء أن يرسل عليكم الحاسب فأستعلون كيف نذير ولنقادك الذب الذين من قبله فكيف كان نكير أو لم يروا إلى طريفة وقصافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء مبين. أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن للكافرون إلا في غور أمن هذا الذي يرزقكم من أمزك رزقه بل لجه في عتو ونفر, ونفر أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن أم يمشي سويا على صراط في المستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السماع والأبصار ولفدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإلهي تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عيد الله وإنما أن نذير مبين فلما رأاه ظلفة سيئة وجه الذين كفروا وقل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله من معي أو رحمنا فمن الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن ومن نابه وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم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 فساتوبصروا يبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بما انظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين والذن وتدهن فيدهن ولا تطلع كل حل في مهين هما زما الشائن بل ممن لا للخير معتد الأثيم عطلا بعد ذلك زنيم أن كان ذماني وبنين إذا تطلع عليه آياتنا إذا تطلع عليه آياتنا قال ساطير الأولين سَنَسِمُّ هَالَ الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِن رَّبِّكَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّ لا يدخل النهلي وما عليكم مسكين وغدوا على حردين قادرين فلما رأوها قالوا إنا لظالون فلنحن محرومون قال أوسطهما لما قل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتهامون قالوا يا ويلنا إن كنا طاغين عسى ربنا أن يبدل لنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم إيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن أم لكم أيمان علينا بالغة لله يوم القيامة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 فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فجذبه ربهم فجعله من الصالحين وإيه كاد الذين كفروا وإيه كاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمع الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ملحق قتوه ما أدري كمن حق كذبت ثمود وعادٌ بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عادية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترن قام فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله المؤتفكة بالخاطئة فعاصر رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أظن واعية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت أذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى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 وقفوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبع ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحظ على طعام المسكين فليس له <تصفيق> يومها هنا حميم ولا طعام إلا من غسل لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو من قول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من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 ذنب بنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه وما في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لغى نزاعة للشواة دعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حكم معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون يوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروج محافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك في جنات مكرمون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 فذرهم يخوضوا يلعبوا حتى يلقموا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصوب يوفضون خاشعة بصارهم ترهقهم ذلة وقد ك خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ن پوسته این سوره قلمه خوش اتنه افسردم ترها قوم را آه ایا؟ اوه خدا جل قیامت و ها ها نه؟ تو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 بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب ألم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون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 هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ السماء مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بأموال بِقَدَرٍ وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لكم جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وقارا وخ... ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله السبع سماوات طبقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أمبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبنا في جاجة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 تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي والوالدي ولما دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أُوحى إلية أنه استمع فر من الجنّ فقالوا إن سمعنا قرآنا عجب يهدي إلى الرشد فامنا به نبيه ولننشك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما تخلصاهبة ولا ولده وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا ألا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون بأنه كان رجال من الإنس يعوذون بأنه كان من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يسمع الآن يجد له شهابا رصدا وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم راشدا وأننا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا ترى يققددا وأننا ظن ألا نعجز الله في الأرض ولا نعجزه هربا، وأن لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى أَمَنَ بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغْصَنٌ وَلَا رَهَقَةَ وأن منا المسلمون ومنا القاصعون فمن أسلم فولايك تحروا ورشدا وأما القاصعون فكانوا لجهنم حطبا وألا يستقى وألا يستقام وعلى الطريقة لا سقينهم ما أن غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدع ما الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كذو يكونون عليه لبدا قل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 يا أيها المزمن قم الليل إلا قليلا نصفه وينقص منه قليلا نوزد عليه ورد للقرآن ترتيل إن سن القيال كقون ثقيل إن ناشت الليل هي شد وطأة وأقوى مقلة إن لك في النهار سبحة طويلة وذكر اسم ربك وتبت إليه تبتيل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فتاخذ وكيله واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرة جميلة وذرني والمكذبين أول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 فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فما شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثين ليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم لا تحصوه فتاب عليكم فقروا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثروا لربك فاصبر فإذا نقرف تستكثروا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 دبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سوصله سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليسيقن الذين أوتوا الكتاب ويزاد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوب بهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يظل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والسبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير للبشر لما شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساء عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى تانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرض كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وليريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إن لأنه تذكرة فمن شاء ذكرة وما يذكرون, وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق>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 على أي يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكرا إن خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج بتليه إليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل ما شاكرا وإما كفرا إن أعاتذنا للكافرين سلاسل وأغلال وساعرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفرا عين يشرب بها عباد الله يفجرنها تفجيرا يفون بالنذر ويقافون يوم كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوم عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وذلك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 إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا ماثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب صندس خضوا واستبرقوا وحلوا أساورا من فضة وسقاهم ربهم شراب طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما وكفورا وذكر اسم ربك مكرة واصيلا ومن الليل فالسل هو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 بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاسفات عصفا والنشرات نشران فالفارقات فارقا فالملقية ذكرا عذرا أو نظرا والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا, عرفاً. زينا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 ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرين وإلو يومئذ للمكذمين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء ألم نهلك, ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم كذلك نفعل بالمجرين وإلو يومئذ للمكذمين ألم نجعل الأرض؟ ألم نخلقكم مما إمهين؟ فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. فقدرنا فنعمل قادرون. ويل يوم إذن للمكر. فقدرنا فنعمل قادرون. ألم نخلقكم؟ بس أصل ألم نخلقكم مما إمهين؟ أولا قاف داریت رنتری کافوان ہے نا میرے دم میں چے دوے مرغ بہو بلے تو گشتے میتری تا کافے سرداشت جاتا <تصفح> <سنا> ہوں <So, سنا> ألم نخلقكم مما إمّهين فجعلناهم في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرونا فنعمل قادرون وإلهي ما يذل ألم نجعل الأرض كفاة أحياء أو أموات وجعلنا فيها رواص شامخات وأسقينكم ما فرات وإلهي ما يذل المكذبين إن إلى ما كنتم به تكذبون إن تلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا عليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف وإن يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويلون يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيدون فكيدون ويلون يومئذ للمكذبين <تصفيق> إن المتقين في ظلال وعيون وَفَوَاكِهَ مما يَشْتَهُونَ كلوا واشربوا هنيئا بِمَا كنتم تعملون إنا كذلك نزل المحسنين ويلون يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويلون يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم لا يركعون ويلون يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون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 أو أناقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحق لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسر قولكم أو به إن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 ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من ندون الرحمن إلى الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رسقه بل لجو في عدو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على صراط مستقيم قل هو الذي ينشعكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في متى هذا الوعد أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجهه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيت من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافر من عذاب عليم قل هو الرحمن أمن به وله توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيت من أسبح ماءكم وورا فمن يأتيكم لماء نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلوق عظيم فستبصر ويمسر بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل سبيله وهو أعلم بالمهتد فلا تطيع المكذبين ودوا لو تضهن فيضهن ولا تطيقوا لحلاف مهين هماز مشاء منم مناء للخير موتد عظيم وطل بعد ذلك زعيم أطلّ بعد ذلك زنّم أن كان ذا مالٍ بعد ذلك زنّم أن كان ذا إذا ومنٍ إذا تتلّ عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسموه على الخرطون إنا بلونهم كما بلون أصحاب الجنّة إذ أقوى سمه ليصرمونها مصبحين ولا يستثنن فطاف عليها طائف من ربك وهن نائم فأصبحت كصرم فتنادوا مصبح أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا لا حد قادر فلما رأواها قالوا إننا لظل بل نحن محروم قال أوساتهم ألم أقول لكم لو لا تسمحوا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم لبعض يتلامون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغ ربنا أن يبدلنا فيرا منها إنا إلى ربنا راغم كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إننا المتقين عند ربهم جنات نعيم أفناجعل المسلمين كيف كتابون وفيه حيت دروز لكم فيه لما تخيرون ام لكم ايمن علينا بالغاه الى يوم القيامه إن لكم لما تحكمون فسلهم أيهم بذلك زعيم ان كرذ ما فسلهم لم... بذلك زعيم ام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يوم يوشك ماساقم ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترحقهم الذله وقد ك... وقد كانوا يدعون إلى السجود وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كديمتين أمتسألهم عجلا فهم مما غرم مثقلون أم عذلهم الغيب فهم يكتبون فاسأل حكم ربك ولا تقول كصاحب الحوت إذن ذا وهو بذم لولا أن تداركه رمة من ربه لنبذ بالعراي وهو بذم فشتبه ربه فجعلهم من الصالحين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا لما إنه وما هو إِلَّا اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا أهذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلك بالضاغية وأما عاد فأهلك بريح صلصر ناتية سخ... سخرها عليهم سمع ليالي والثبانية أيام حسوما فترقهم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل الخاوية فهل ترى لهم باقية وجاء فرعون ومن قبله هو المؤتفكات بالخاطعة؟ فعاصوا رسول ربهم فأخذهم مخذة رغبية إنا لما تغل ما أحملناه في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذر واعية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك ولا أرجائها ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تغلسون لا تخفى منكم خافية فأما من أتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ ك عني ملاق حسابي وهو في عيشة راضية في جنة عالية بطوفها دانية كلوا واشربوا هديئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأنباء من أوتي كتابه بشم بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابي ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فقلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها ثم نظرانا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليومها هنا حميم ولا طعام إلا من غسل لا يأكله إلا الخاطع فلا أقسم بما تبصر وما لا تبصر إنه لقول الرسول الكريم وما هو بقول الشائع من قليلا ما تؤمن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكر ولا بقول كاهن قليلا ما تذكر تأذيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض القائل لا أخذنا منه باليمن ثم لقطعنا منه لوة فما منكم من أحد أنه حاجز وإنه لتذكرة المُت وإن جب بالظملة بوشتا بوشتا ثم لقطعنا منه الودين، ثم لقطعنا منه الودين، فما منكم من أحد أنه حاجز، وإنه لتفكيرة للمتقين وإنا لا نعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان بقداره خمسين ألف سنة تصبر صبر جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم, يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حبيب حميمة يوصرونهم يود المجرم لو يفتري من عذاب, يوم من عذاب يومئذ ببنه وصاحبته واخه وفصيلته التي تؤويه وما في الأرض جميعهم ثم ينزل كلا إنها لضى نزاعة للشوى تدغو من أذبر وتولى وجمع فعوى إن الإنسان خلق هلوءا إذا مسه الشر إن الإنسان خلق إن الإنسان خلق هنوءا إذا مسه شر جزوءا وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائم والذين في أموالهم حق معل السائل والمحر والذين يصدقون الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفق إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظ إلا على أزواجهم أما ملكة فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم, فأولئك هم العدل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راع بشهاداتهم إ والذين هم را صاتهم حاف دون أول إك فيجنات فما للذين كفروا قبلك مهضع عن اليمين وعن الشمال عز أيتمأ كل مرء منهم أن يدخل جنة نعم كلا إنا خلقناه مما يعلم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادر على أن نبدل خيرا منهم وما نحن مسبقين فذر فذرهم يخوزوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداث الصراع كأنهم إلى النصبي يوفزون خاشعة نمصارهم ترهقوا ذلة ذلك يوم الذي كانوا يعدون اه <clears throat> إِنَّا أَرْسَلْنَا نوح إلى قومه أن أنذر قَوْمَكَ من قبل أن يَأْتِيَهُمْ ما ذابن لهم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعود الله واتقواه لَكُمْ يغفل لكم من ذنوبكم ويواخلكم إلى إن أجر الله إذا جاء لا يؤخر لكم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم فلم يزيدهم دعاء إلا فرارا وإني كلما لتغفر لهم جعلوا في آذانهم ثم إني دعوتهم جهارة ثم إني أعلنت لهم وأسرت و... ثم إني دعوتهم وأسرت لهم إصرارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضارا ويمددكم بأموالهم وبنده ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا قد خلقكم متوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات الانتباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتة ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجة والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبل الفجاجة قال نوح ربي إنهم أصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكلة كبارة وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواع ولا يغوث ويأوقى ونصرا وقد ظلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم وغلقوا فأدخلوا نارا ولم يجدوا لهم منذ لله أنصارا وقال نوح ربي لا تذر على الارض من الكافرين ان انت تذرهم يضل ابادك ولا يرد الا فاجنا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تذل الظالمين الا تبارا الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> کی پوست بکال دویه کی گوش پلی پوربودن؟ گوش بان. گوش بان توی گوش بان توی گوش گوش بان گوش گوش بان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 وَلَمَسَتِ السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلِئَتْ حَرصًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْعَالِي يجد لَهُ شِهَابَ الرَّسْلِ م? وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أمراد بهم ربهم رشدا وأن من الصالحون ومن نادون ذلك كنا طرائق قيادة وأن ظننا أن لن أعجز الله في الأرض ولن أعجزه هربا وأن لم بسمير الهداء منه به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأن من المسلمون ومن القاصط فمن أسلم فولاي كتحرى رشدا وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطب وأنوا استقاموا على الطريق لا أصقنا فما أن غدوا إن في ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صاعداً وان المسار إلى فلا تدعو مع الله أحداً وأنه لما قام عبد الله يدعو وكاد يكونون عليه لبداً وإنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً قل إني لن يجرئني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً إلا بلاغ من الله ورسالاته ومن يعصِ الله ورسوله فإن ف... ومن يعصِ الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً حتى إذا رأوا ما ي... حتى إذا وما يعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا والان ادري اقريب ما تعدون ام له ربي امدا عالم غيب فلا يظهر على غيبه احد إلا ما ارضى به الرسول فانه يسلكم من بين يديه من خلفه رسلا ليعلموا ان قد أبلغوا ربهم ما كل شيء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا أيها المزمل قب الليل إلا قليلا نصفه من قص منه قليلا أوزد عليه ورث للقرآن ترتيلة إن صرّق عليك قولا ثقيلة إن ناشئة الليل هي أشد وطعام وأقما مقلة إن لك في النهار سبحا طويلة وذكر اسم ربك وتبت لله تبتيلة رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فتخيذه كيلا واصبر على ما يقولون وهجورهم هجرا جميلة وذرني والمكذبين ولنعمتي ومهلهم قليلة إن لدينا لك لوم وجحيم وضاعم وَصَدَقَ مُحَمَّدٌ عَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولد نشيبا السماء فتر به كان وعده مفهولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثة الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهر علم أن تحسه تحزه فتاب عليكم فقرأوا ما تجسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا وما تيسر منه واقموا الصلاة وآدوا الزكاة واقرضوا الله قرض حسن وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه إن الله هو خير وآدم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز ولا تمنو تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقر فذلك يومئذي يوم ناصر على الكافرين غير يسر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت لهم بالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدة سأرهقه صعودة إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر والسكبر فقال إن هذا إلا زحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سوصله سقر وما أدراك ما سقر لا توقي ولا تذر لواحٍ لو للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فندل الذين كفروا ليستيقن الذين أودوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانًا ولا يرتاب الذين أودوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم الرذّم الكافرون ماذا أراد الله بهذا مث بهذا مثلا كذلك يزل الله من يشاء ويهدي من يشاء ومن يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقبر والليل إذ أدبر والصبح إذا أصطر إنها لإثلال كبر فذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساعلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن إلى المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائض وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما شفاعة الشافعين فما لهم من التذكرة موردين كأنهم حمر مستغفرة فرق من قصفرة من يريد كل مرئ منهم أن يؤتصهم فمنشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلى أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القبر وجمع الشمس والقبر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا هو إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر فالإنسان على نفسه مصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعدي إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرعناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون الآجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نعذرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والدفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ للمساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأمثى أليس ذلك بقادر على أن يتمنى الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتا على الإنسانين من الدهر لم يكوا شيئا مذكورة إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبت فجعلناه فجعلنه سميا بصيرة إن هدينه السبيل إنما شاكين وإنما كفوره إن أعطتنا الكافرين سلاسل وأغلال وسعيرا إن الأمرار يشربون من الكأس كان مزاجها كفورا أين يشربون بها إباد الله يفجرونها تفيرا يوفون بالندر ويخافون يوم كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأصيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوم عبوصا القمطنيرا. وبقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نذرة وسرورا. وجزاهم بما صبه جنة وحريرا. والتقين فيها على العرائك لا يرون فيها شمس ولا زمهريرا. ودانية عليهم ذلالها وذللت قطوفها تظليلا. ويطاف عليهم بانية من فزة واقواب كانت قوارير قوارين من فزة قدرها تقديرا. ويسقون فيها كأس كان مزاجها زلجبيلا. اينا فيها تسمى سلسبيلا. ويتوف عليهم لا مخلط إذا رأيتهم حسبتهم لعلهم من وثورات وإذا رأيت ثم رأيت نعيمه وملكته الكبيرة عاليهم الثياب صندوس خضراء استبرقوا وحلوا أس وحلوا أسابيع من فضتهم وسقفهم ربهم شراب الطهورة إن هذا كان لكم جزاءهم وكان سعياكم مشكورا إننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزل فصلي حب ربك ولا تطمحنهم آثم أو كفورا فاذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فسجد له وسبحوا ليلا طويلة إن هؤلاء يحبون الآجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلق هم وشدد أاصلهم وإذا شنا بدله ثهم تبدلة إن هذه ت تك ف منشاء تخذ إلى ر سبيلا وما تشاء أنا إ أن يشاء الله إ الله كان عبا حكيمة ذخير من يشاء في رحمة والظالين أعد الله عليما المرسلات يرفة، والعاصفات يعصف، والناشرات نشرة، والفارقات فرقا، والملقيات ذكرا، غضنا أو نظرة، إنما توعدون على واقع فإذا النجوم طبست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجمال نصفت، وإذا الرسل أقيت، لأي يوم عجّرت، ليوم الفصل وما أدراك ما وما أدراك ما يوم الفصل، وإلى يوم مذل المكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخر كذلك نفعلوا بالمجرم ويل يومئذ للمكذب ألم نخلقكم مما إمه فجعلناه في قرار مك إلى قدر معلوم فقدرنا فقيم القادر ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقينا مغفرات ويل يومئذ للمكذب إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ما إلى ما كنتم يتقذبون إن ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر القصر كأنه جبالة صفر ويلا يوم ذل هذا يوم الفصل الجماعي كم... إن طلقوا إلى ما كنتم إلى لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر القصر كأنه جمالة صفر هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيا تهذرون ويلهم يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم لمولين فإذ ذكر لكم كيد ذو فكيد يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال معلى وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئًا بما كنتم تعملون ويلهم يوم إن كذلك انك كذلك عند المحسنين ويلهم يومئذ للمكذبين كلوا وتمنتوا قليلا منكم وجرموا وإلون إذن المكذبين وإذا قيل الله مركع لا يركعوا وإلون يوم إذن المكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.